أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعدلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يدور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 لاك من بعد آل غفور الرحيم، وَلَمْ مَسَكَّتَ عَمُوسَ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحُ وَفِي نُسْقَةِهِ أَهْوَدٌ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِغَضْبِهِمْ يَرْهَبُونَ وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَهُمْ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 119. من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين